يا ميرونه يا لا. لا ما لي لما في الماء لا اقدر لا في اوه Amen. وَاذَا مَا وَثِ يَجُودُ This will shall pray. For Like all of me يا كل بالله في <تصفيق> عيني يا بالذنب فاقي سبب Yeah. <laughs> I'm Oh, He won't leave the border ولا في <تصفيق> Oh, yes, oh, ओ रे ओ Thank okay. you. Oh of yeah, well. Yeah.